لورينه من حملنا مع نوح ان انه كان عبدا شكرا وقضينا الى بني اسرائيل في كتابنا تفسد في الارض ممهتين ولا تعلم علما كبيرا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ عِبَادٍ لَنَا أُنَبِئَ بِسِعٍّ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ أَبْكَارَكُمْ وَعَزَّرْنَاكُمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إن أحسنتم أحسنتم لأفسكم وإن أساءتم فلا ها فإذا جاء وعد الآخرة يسون هم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ولينتبّروا ما على تتبّر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 وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ رَأَيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا كتبته فضلا من ربكم ولتعلموا عبد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منسورا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 وَإِذَا أُرَادَ مَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرُنَا مُتَرَفِّيَهَا فَفَتَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيَةً وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء ومن ندود ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم ما يصلها مذموم مذحورا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 إِنَّ يَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْشَ لَهُمَا مَا جَنَاحَ بِذِلَّةٍ مِّن رَّحْمَةٍ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا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 ويقدر إنه كان لعبابه خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إن لكن نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وسافبيلا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 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطات المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا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 ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مبحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة نافا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا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 وادعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وفرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أببارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به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 ولذو الذي نذعمتم من دونه فلا يملكونكش تضر عنكم ولا تحويلا هؤلاء الذين يذعن يبتغون إلى ربهم الوقت لتعيهم أقرب ويرضون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محضورا وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إلَّا نَحْلُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعْذِبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتَحُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ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 قال اذهبت من تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موثورا واستفذذ من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجنك وشاركهم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 وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَرَدْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا فَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْطَفَ بِكُمُ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ تَرَى تَرَدُّدَكُمْ وَكِيلًا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 وَإِن كَادُوا لَا يَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا الَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِنَّ لَا قَنِيلَ سُنَّتَمْ أُنْقَدَ أُرْسَلَ قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلَا تَرْدُوا سُنَّتِنَا تَحْوِيلَ أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهج به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا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 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زرناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أين كنائظاما ورفاتا أين لم بعثوا فالخلق جديدا أ ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أدلة وجعل لهم أدلة لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا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 إِنَّا لَسْكُنُ الْأَرْضِ فَإِذَا جَاءَ أَوَاعِدُ الْآخِرَةِ جِنَّا بِكُمْ لَفِيفَ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأْهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتِئٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنزِيلًا